ي و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه you 「お <Yeah. S 1> صدق الله العظيم <تصفيق> Thank you. Thank、okay. you. Wow.